إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَالِقُ الْإِصْرِ سباح وجعل الليل سكن والشمس والقمر حسبان ذلك تقدير العزيز العلي وهو الذي جعل لكم النجوم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 119. ومستودع 110. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون 111. وهو الذي أنزل من السماء اخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من والعاقلون دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون ورمان مشتبه وغير متشابه أَوْزُرُ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجَ 118. وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم 119. سبحانه وتعالى عما يصفون 110. بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولدون لم تكله صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليب.